ولو أرادوا الخروج لأعزوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل كودوا مع القاعدين ولو أرادوا الخروج لأعزوا له فاستقهم <تصفيق> وخيلكم